وتضع وزرنا وتصلح أمورنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر لنا ذنوبنا وتوسع لنا دورنا وتبارك لنا في رزقنا ونسألك الدرجات العلا من الجنة اللهم يا من عم البلاد فضله ونعمائه ووسع البرية جوده وعطائه نسألك أن ترحمنا وتستجيب دعاءنا